kalat padin chhat simsim قلبي واللي عليها راني مصور الوالدين ديجا ربي ما هي طال بلد هبل ملي dhahara yeah. ndelea hapo ni